بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم سبح اسم ربه تعالى خلق فسوى و قدر و Tear <speaking in the background> بخرا خیر و